وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بعد أن درسنا أصول الفقه أو شيء من الأصول ناسب أن نذكر شيء من القواعد الفقهية المؤلف رحمه الله تعالى شرح هذا النظر بن سعد رحمه الله تعالى شرح هذا النظر وهذه يعني عادتنا في الدروس أننا يعني نرجع الى المؤلف نفسه فلو شرح يكون هو احسن من يشرح هذا الذي قلنا مثاله قلنا في كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر مسائل كتاب التوحيد فهذه من احسن ما يكون من الشرح على كتاب التوحيد وكذلك ابن سعد رحم الله تعالى هناك شروحات اخرى لهذا النظم ولكن الأولى ان نقدم شرح ابن سعد رحمه الله تعالى هذه سوى الدراسه أيضا طريقه ابن سعد هي في الحقيقة طريقه ابن عثيمين رحمه الله تعالى لان ابن عثيمين اخذ من ابن سعد رحمه الله رحمه الله تعالى بعد هذا يعني الطريقة إن شاء الله بعد أن ننتهي من دراستنا لهذا النظم القواعد الفقهيه بن سعدي الأصل أن نرجع لنظم بن عثيمين رحمه الله تعالى وليس له إلا نظم واحد في الأصول فتجد أن نفس كلام بن سعدي أحيانا يأتي به الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فهذا في طريقة الدراسة يعني لا اشكال إن شاء الله تعالى لأنهم كأنهم قولهم قول واحد ولا يختلف طيب القواعد الفقهية لماذا ندرس القواعد الفقهية ما السبب أولا نصيحة العلماء وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم وقال هو هنا في النظم أن تجمع مسائل متفرقة كثيرة بكلام مختصر واضح سهل وهذا يجعل الإنسان يضبط العلم بأمور متفرقة ضبطها أحيانا بكلمة أو أكثر طيب القواعد تنقسم كما ذكرنا في القواعد في الأسماء والصفات نذكر في القواعد هنا القواعد تنقسم إلى قسمين قاعدة هي في الأصل نص من كتاب أو سلم وهذه لا يمكن أن يلحقها خطأ اطلاقا صح؟ القاعدة الثانية تكون عن اجتهاد وهذه قابلة للأخذ أو الرد بعد هذا ما هو الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه نعم نعم يوقف منها حكم والأصول نعم طيب غير من الفروقات البحث في القواعد الفقهية يكون مسان الفرعية في أصول الفقه في المسان الاجماليه علم يبحث عن ادله الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد نأخذ من الحكم هو قال هذا أما القاعده الأصلية لا نأخذ من أحكام أصول الفقه النظر في الادله الأدل. أصول الفقه في الأدلة والقواعد في المسائل التفريعات ويقول الفرق أيضا لو تنظر في أصول الفقه تجد أصول الفقه هو كنحو مثال الآن في علم النحو تعرف انه هذا فاعل وهذا فعل وهذا مفعول به صحيح وهذا مبتدا وهذا خبر وهذا أمر وهذا نهي لأنك لا تستطيع أن تفهم الكلام إلا بمعرفة الأصول وعلم النحو لأنك ما تعرف من هو الأمر والمأمور والمبتدا والخبر وغيره ولذلك قال أمر وصيغ الأمر فعل الأمر إذا لا يمكن أن تفهم الكلام إلا أن تعرف فعل الأمر وفعل المضارع ولذلك ذكروا هذا في تقسيم الكلام من حيث التركيب إلى اسم وفعل وحرف ذكروا شيء في الأصول من علم النحو لكن بالنسبة للقواعد الفقهية القواعد الفقهية التي تأخذ منها الأحكام ففي الأصول وفي الفقه لا نأخذ أحكام لكن هنا ناخذ أحكام طيب آه. نعم نعم النتيجة الثمرة بعد دراسة الأصول والنحو تثبت بأن تأتي بالقواعد ولذلك ناسب بعد أن درسنا أصول الفقه أن ندرس القواعد الفقهية. أي نعم صحيح هذا هو لقلنا مثل علم النحو ذاك وهذا غير طيب إذا خالفت القاعدة نص من نصوص الكتاب والسنة فالعبرة النص لان متعبدين به صح وذاك تكون القاعدة هنا من باب الاجتهاد طيب والاستنباط وقلنا طريقتها للسنة أنهم يستدلوا اولا ثم يعتقدوا ثاني طريقتها للباطل أن يعتقد اولا ثم يلوي أعناق النصوص طيب أه. ابن سعدي رحمه الله تعالى ذكر هذا النظم وذكر أمور فعقدنا إن شاء الله نبدأ نريد يعني في هذا المثل أن نقرأ كلام ابن سعدي كامل إن شاء الله تعالى مع ال يعني النظم مع الشرح لانه احسن من يشرح هذا الكتاب ابن سعدي وهناك يعني ذكر درب في الشرح وتأتي تاتي معنا ان شاء الله تعالى او اما هذه الطريقه نسلكها أو تحضر لنا شرح ابن سعدي ثم نتذاكر فيما بيننا الله اعلم من الطريقه الثانيه اولى احسن طيب إذا نقرا النظم تحضر لنا الشرح لكن شرح ابن سعدي رحمه الله تعالى طيب نعم والله أعلم صلى الله على محمد وعلى صحبه جزا الله الشيخ خير الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم ثمانية ثلاثة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية